مرضات للرب يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك فيه هذا الأجر العظيم فائدتان كبيرة كان. وكثير من الناس يمضي عليه الشهران والثلاثة ما تسوّر إما جهلا أو تهاولا المهم أن فيه هاتين الفائدتين مرضات للفمي مرضات للرب طيب يقول معلف لغير صائم بعد الزواج يعني ما في كل وقت ليلة ونهارا إلا للصائم كلمة صائم تعمل النفل والفرط بعد الزوال أي زوال الشمس ومتى يكون زوال الشمس إذا مالت إلى, إلى جهة المغرب لأن الشمس أول ما تطلع من ناحي الشر فإذا توسط السماء ثم زلت عنه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 وأما بالنسبة للساعات الموجودة الآن فأنت انصف ما بين قلوع الشمس وغروبها والنصر هو الزوال فمثل إذا كانت الشمس تطلع على الساعة الثانية عشرة وتغيب الساعة الثانية عشرة كم يكون الزوال؟ ستة, ها؟ ستة, ستة إذا كانت تطلع على واحد ونص واحده نصر واحده نصر لا لا ما عشر نصر واحده نصر واحده ونصف أضفها إلى اثنى عشر ثلاثة عشر ونصف كم نصفهم؟ ستنون. سبع لارب سبع لارب إذن تزول على سبع لارب إذا كانت تقرأ على عشر ربع كم نصفهم؟ عشر ربع خمس خمس وسبع دقائق تزول على خمس وسبع دقائق ترى هذا بالتوقيت العربي <تصفيق> أي نعم ايه امنا بتاخذ المهم ان الزوال له علامهان علامه الظل وعلامه الساعه علامه الساعة تنصص ما بين طلوع الشمس وغروبها وعلامه الظل إذا بدا الظل يزيد يقول لغير صائم بعد الزوال بعد الزوال ما حكمه للصائم بعد الزوال قالوا انه يكره يكره اذا غربت الشمس وانت صائم لا تسوي لماذا مش الدليل قالوا عندنا دليل أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يعوى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صمتم فاستاكوا بالغداد ولا تستاكوا بالعشي والعشي ما بعد الزواج هذا الدليل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك والخلوف ما يرهر في الغالب إلا في آخر النهار فما هو الخلوف الخلوف الرائحة الكريعة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل أطيب عند الله من ريح وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة الصواب في الدنيا والآخرة الدنيا ولا آخرة وأما قالوا فإذا كان أطيب عند الله من يحنسك فإنه لا ينبغي أن يزال والسواك يزيل فلا ينبغي أن يزال بدليل دم الشهيد عليه فإن دم الشهيد ما يزال ولا يجوز أن يزال الشيء الذي يقتل في سبيل الله نعم يجب أن يبقى دمه عليه ويدفن في ثيابه في دمائه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد قالوا كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته وقال بعض آه العلم إنه يسن للصائم كل وقت فغيره واستبلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحجاب السواك في كل وقت بدون قال المؤلف رحمه الله تعالى لغير صائم بعد الزوال لغير صائم بعد الزوال أي فلا يتنف. بل يكون مكروها وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برط يستحب بيابس ويباح برط فاجعلوا السواف للصاع على ثلاثة أقسى أو له ثلاثة أحكام مباح برط قبل الزوال ومسنون بيابس قبل الزوال ومكروه بعد الزوال مخلطا نعم ما دليلهم على ذلك؟ يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابي مباهم بالرط لأن الرطب برطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يسل إلى الحلق يسل إلى الحلق فيقل بصيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبراف بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة أما كونه بعد الزوال يكره فقال بأثر ونظر الأثر ما راه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها إذا صمتم فاستاكوا بالغداك ولا تستاكوا بالعشي هذا واحد التعليم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 المستقدر المستقر الله المستقر ناشئ عن طاعه الله زوجا هذا كيف كذلك هذه الرائحه التي تكون او التي تخرج من جوف الصائم في اخر النهار ناشئه عن طاعه الله فينبغي ابقاؤها ومن المعلوم أن التسوك ها يزيلها لانها مفرطه للفم هذا هو التعليل فصار عندهم في ذلك دليل وتعليم وقال بعض آهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل وسنة في حقه كغير <تصفيق> قال في الإقناء هذا من كتب الحناغ له من تأخرين على المدهب في الغالب قال وهذا أظهر دليلا وهو اختر شهر سنة 200 أنه يسن حتى للصائم بعد الزواج ما هو الدليل في أدلة عام مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة السواك مطهرة للفم مرضاة للرض وهذا عام ما استثنى منه رسول عليه الصلاة والسلام شيئا وقد علمنا من القواعد الشرعية التي دلت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 قال إنه أنزل علي فيها هذه الآت الفادة فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شر يرى هذا استدال بماذا في العموم فإذا كان كذلك فإن الواجب في في الكتاب والسنة أن تبقى دلالتهما على العموم إلا أن يردى إلا أن يرد مخصص واعلم أنه لا يمكن أن يأتي ألاف عام إلا ورد له مخصص إما مرتصل وإما منفصل إما لسبب وإما لغير سبب هذا لا بل لماذا لأن من جملة البيان تخصيص العموم أو تخصيص العموم أليس كذلك؟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 الا ولا بد ان ياتي ما يخصص اما بشيء متصل مثل ايش المتصل كل استثناء والشرط وإما بشيء منفصل وإما بسبب واما بدون سبب الان كم كم اربعه اقسام اربعه كل عام لا يعمل حكمه جميع أفراده فلا بد أن يقوم دليل على تخصيصه إما متصل أو منفصل أو بسبب أو بغير سبب ما هو الدليل على هذه القاعدة لأن هذه القاعدة نجزم بها الدليل قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ومن جملة التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه نشوف الآن لقسام أربع وإن كنا خرجنا عن هذا لكن أنا, من أنا أحب دائما أن نتعرض للقواعد لأنها أهم من المسائل الفردية بالنسبة لطالب العلم العام الذي ورد تخصيصه كثير في القرآن وفي السنة قال الله تعالى واصلي ان الانسان لفي قسر هذا عام جاء تخصيص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبط دم يرتد هذا عام وجاء بعده قيد فيموت وهو كافر وفي السنه ايضا من هذا كثير المخصص المتصل هذا بدون سبب المخصص المتصل المخصص المتصل ب... لسبب مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم مكة وأشجارها وتكلم بكلام عام لا يُعرض شوكها ولا يُنفر سيدها إلى آخر فقال العباس إلا الإذخل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 فرض الله على خمس طلوات في كل يوم ولينا وهذا ظاهر وظاهر العموم يشمل عن نهار الطويل والنهار الطصير ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام هي فمبتضى الأدلة العامة أن اليوم الذي كسنه كم يزمن من صلاة؟ خمس ثلوات ولكن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل تكفين فيه صلاة واحدة فقال لا فضروا له قدرا هذا جليل منفصل لسبب جليل منفصل لسبب جليل منفصل لغير السبب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ساقد السماء العشر فيما ساقد السماء العشر هذا عام لماذا للقليل ها؟ للقليل والكثير عام في القليل والكثير لماذا لأنه موصول وهو من سير عمول جاء الحديث حديث به هريرة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه فخصص هذا الحديث وهو منفصل لله منفصل ولسبب ألا لا سبب بغير سبب إذا كان كذلك فالأدلة في السواك عامة ألا خاصة عام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عام لولا نشق على أمة لا مطلع بالسواك عند كل صلاحك هذا عام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك هذا عام هذه الأدلة العامة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله ما يمكن نخصصها إلا بدليل قالوا الدليل حديث الذي أشرنا إليه إذا صمتم فستاكوا بالغداة ولا فستاكوا بالعشي وثانيا التعين الذي ذكرنا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 فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقرب وأما التعليل فإنه علي وذلك لأن الذين قتلوا في سبيل الله وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقاء جمائهم إذا بعثوا يوم القيامة فإنه يخرجوا يبعثون يوم القيامة وكلمه يعني يعني يخرج دمه نسيت لفظ الحديث يفعه دمان اللون لو لون الدم والريح ريح المسك فلا بغى يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات في عرفة قال كفنوه في ثوبيه ولهذا ينبغي لمن مات محرما أن لا نطلب له خلقة جديدة فلنكفنه في ثياب إحرامي التي عليه وعلّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبية نعم فيدفن في ثيابه كما أمر ذلك يكفن في ثيابه كما أمر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أيضا إنه منتق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 يمنع من, من أو يكره السواكي هذه واحدة ثانيا منتقض بالعكس أو بالطرد بأن نقول إن من الناس من لا تحصل عنده وهذه الرائحة الكريمة وهذا موجود حصا مشاهدة فإن بعض الناس لا توجد عنده إما لصفاء معيدته وإما لأنه ما يتهضم الطعام له بسرعة وإن كان هذا الأخير قد تحصل له روائح أكثر لكن على كل حال هذه العلة منتقبة وإذا انتقلت العلة انتقل المعلول لأن العلة أصل والمعلول فرأ فالصواب إذن أن السواك سنة حتى للصائم ويؤيده هذا الحديث وإن كان ضعيفا إذ بالربيعة رأيس النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. نعم ما يقال أنه لا تدور رائحة رائحة من نعم ولا تدور والله هذه ما أدل هذه عند اللي يشمون أنا ما أشم أحيانا النهار, أحيانا النهار قصير ما, ما ينسل رائحة ننسل رائحة, رائحة. رائحة. العملة المعيجة نعم لكن سؤال إبراهيم الآن إنه حتى لو تسوى كالإنسان ما تروح الرائحة صحيح تبقى إذن بعد منتقب التقوم على كلها الحمد لله الأدل لدينا ظاهرة في العموم وراجعة هذا واضح لأنه خوفه من أن يتسرب الماء إلى جوه وش هذا نقول في هذا الحال انه يمكنه انساقه اذا كان له طعم لكن له طعم حتى لو فرض انه قديمس وانه مع رطوبته بتذيق يمكن يظهر طعمه فلا بد ان تدفله هذا مثال للماء ولا نعم نعم لا بدلا كما سمعت ما يترتق ويش... مثل قال بعض السلاف قال ما, ما لا يريد الله من أنك لنا المعنى إن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مخروه عندكم نعم نحن بتعليم هنا مرضات الرب خطير نعم مرضات الرب ايه والله ما نعم ما نعم ما لأن أضيب عند الله مليحمس يعني يقول ما لم متاكد عند صلاته متاكدون هذه خبر ثاني لقوله مسموع وتعدد الاخطار جائز قال الله تعالى وهو الغفور الودود الودود هنا خبر ثاني ولا يجوز أن يكون, خ... أن يكون صفة للغفور نعم؟ لأن نفس الغفور صفة طيب صفة... صفة بالمعنى العام وليس بالمعنى النحوي اللي النعت. الغفور هذه خضر يقول متأكد عند صلاة وانتباه إلى أخر كلمة صائم فكرة المؤلف لغير الصائم نفل أو لا فرضا نعم؟ الفرض والنفل نعم يقول عند صلاة وانتباه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 كما قال الله تعالى إن الذين عند ربك كما قال في كتاب كتبه فهو عنده فوق العرش العندية تقترب القرب من الشيء فإذا عند صلاة يكون غرب الصلاة وكل ما قرب منها فهو أفضل وعما قول بعضهم إن المراد عند الصلاة يعني الوضو فهذا ليس صحيح لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاه هذه الجهه و لان الوضوء له سواك خاص له سواك الخاص فالصواب ان عند الصلاه يعني قرب الصلاه ولكن بعض الناس يقول ان التسوق لا بد ان يكون هناك وسخ فهل نافع كما فعل عامنا اذا تسوّك مص الصواك وبلعه الجواب لا لاننا ذلك أنك, انك تزيل الوسخ من الاسنان لاجل تجعله في المعده وهذا خلاف مقول الشرق بل انك اذا احسست بان هناك اوساخ حمل هناك سواك فانك تأخذه او تمصصه ما تدخل أو تاخذه مثلا تعصره بين اصابعك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ وقوره عند عند الصلاه عند صلاه فرض ونفلا طيب جنازه هو صلاه لا ركوع سجود حتى عند صلاه الجنازه نعم لعم الحديث عند سجود التلاوه ينبني على خلال يعني قلنا بأنها صلاة كما هو مشفور من ذهب له ذلك وإلا فلا وكذلك سجد الشكر ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكل عند سجد التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء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 وقلنا أيضاً إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها وسوك مشروع لها أو لفيها لها فعلى هذا تقدم هذه تقدم إدراك تفلية الإحرام وأما المتعلق بالمكاوز وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا؟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 لأنه قال وانتباه ولن يخصه بالليل فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهذا استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل لا لماذا لأن الدليل أخص ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعنق لكن قد يقال خليف رضي الله عنه رأى الرسول عند النوم عند انتباه النوم الليل ولا يمنع أن يكون ذلك ايضا عند الانتباه من النوم النهار لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم وعلى هذا فيوسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار وعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام فيمية بالعموم المعنوي لأنكم تعرفون ان العموم يكون بالألفاظ كالصير المعروفة وقد يكون بالمعاني بمعنى أننا إذا تيقننا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يد... لم يدخل في النص الأفضل فإن نقول دخل فيه بالعموم المعنوي وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح لأن, الش... لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين, مت... بين متماثلين طيب وتغير ثامن نكمل الثلاثة عشان مت... متأكد أيضا عن عند تغير الفامن الدليل قالوا مطهرة للفم مطهرة فمعنى ذلك ما تحتاج الفم إلى تطهير كان السواق مشروعا قال المؤلف ويستاك عرضا يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم يستاك عرضا هكذا حرفت ها؟ عرضا ما الاسنان طول الأسنان كذ expand عرضا بالنسبة لها وطولا بالنسبة للفم وين طولى الفم؟ من اليمين إلى الشمال يعني من الاذن اليمنة إلى الاذن اليسر هذا طول فهو طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان وقال بعض أهل العلم يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأن هذا أبلغ التنظيف لأنه لا استاك طول ينظف اللي بين الأسناء أكثر ويحتمل أن نقول أنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا, أن يستاك طولاً، وإن اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا ما دام المسألة لا فيها سنة بينة أيضا يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن, جانب الف... الأيمن هذا أو لذا إلى الأذن اليمنى بجانب فمه الأيمن ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيامل في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وبماذا يستاك هل هو باليد اليمنى او باليد اليسرى اختلف اهل العلم في ذلك فقال بعضهم يستاكوا باليد اليمنى لان السواك سنة والسنة طاعة لله عز وجل وقربه اليه فلا تناسب ان تكون باليسرى لان اليسرى تقدم وشوه للاذع تقدم للاذع كما تقدمنا القاعدة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 وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون في اليمين لأنه مجرد قربه كما لو كان قد توضأ قريبا والساك عند الوضو ثم حضر إلى الصلاة فإنه يا عبد الله السليم فإنه يساك هنا لتحصيل السنه لانه فيكون باليمين و الى هذا ذهب بعض علماء المالكيه ففصلوا في هذا التفصيل وعندي أن الامر في هذا واسع وأنه ان الساك باليمين فباليمين وباليسار فباليسار لانه ليس هناك سنه واضحه في هذه المساله نعم ماشي باليسار هنا بس للسنثار يصيب اليد مخاط وشي قدر بخلاف هذا هذا كل حال يعني ما, يمكن ما يصيب ويمكن يصيب لكن ما ستتسوق تمسك المسواك فقط فالأقوال إذن ثلاثة الأقوال إذن ثلاثة المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يساك باليسار مطلق نعم انا قول هذا المولى زيد عز وجل اللي, اللي صار لا هم يقولون ان ان منه نجس قدر ومنه ما, ما منه ما هو دون ذلك بالاضافه لان استياق عايز مهاره عشان في كيف مهاره وش يعني ما استطيع ان هو ليس الاعصر ان هو يستعمل صابب نجس ترى الاعصر غير الاثر شيء اخر لا اقول يعني خلاف العادي ما استطيع اني استعمل جسره في شيء نظف بينه اكيد انا لا لا الان نحن يعني في اليسار ومظبطين تمام تمام <تصفيق> ها ها نعم نعم صح يا ابو ماني ويا ساك ويا ساك عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن انتهى الكلام على السواك فصار السواك سنه وينبقى أن يتسوك بعود لي منقن غير متبتت ولا ضار ويتأكد في خمس مواضع قال ويدهن غبا يدهن ومعنى يدهن أن يستعمل الدهن في شعره فيدهن غبا الغب يعني يوما ويوما يعني يوما يفعل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 من الأمور التي ليست بمحمودة ففي سنة لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه يعني ما ينظر الإنسان يكثر الإرفاه نفسه وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وماذا بعد؟ ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخنو ويظهر فيهم السمن السمن ليش يظهر فيهم لكثرة الترف لأن الإنسان اللي, اللي ما يترف نفسه ما يزيد وزنه وهذا دليل على أن كثرة الإرفاء ليست بمحمودة وأما تركه بالكلية لتركة الديان فإنه أيضاً سيء لانه وجب ان يكون انسان شعيثا راسه كالشجره كشجره الشجره كشجر نعم ليس بجميل ولا بحسن فلنسان انبغي ان يكون وسطا بين هذا وهذا ويكتحل وترا ها لا هو الظاهر هذا يختلف اذا كان الرأس وخفيف يدهن دائما وش الفائل ما غير يصير على كتفين ويؤذين الظاهر ما يحتاجك في هلم يكتحل وطرا يكتحل الكحلكم بالعين <تصفيق> وطرا يعني ثلاثا في كل عين كل ليلة نعم كل ليلة ولكن بماذا يكتحل طال ينبغي أن يكتحل بالإثنة الإثمت نوع من الكحل جيد جدا مفيد العين وإذا شيئت تعرف عن فقرأ زاد المعادل بن يقيه وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر ويقال أن زرقاء الإمامة وأظنه معروفة لديكم ها؟ تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها مجرد ثلاثة أيام ما دون أنتم تنظرون إلى مسيرة عشرين متر نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> يقولون إنها لما قوثلت قالوا لابد نشوفها العين اللي تنظر مسيرة الثلاثية فواجدوا أن عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الإثمت لأنه جيد العين فينبغي الإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط ها؟ الظاهر للأنثى فقط مما الرجل ليس بحاجة إلى تجميل عين وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا لأن رسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناله حسنا وثوبه حسنا فقال ان الله جميل يحب الجمال وقد يقال انه بالنسبه للرجل اذا كان في عينه عيب يحتاج الى الكحل فهو مشروع له واما اذا كانت عينه عاديه فليس بمشروع نعم اها اشكال والله بس قالوا لي انهم مو موجود قالوا أنهم موجودة هو الظاهر أنهم يقولون موجود كما يقول اهل المدينة أن العجوة موجودة وش العجوة يجيب لك ما من أردع الدقل؟ يقول هذه العجوة وأنا حدث شيخ من المدينة منذ سنوات يقول إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة. في مكان فلان وعينه لنا من القيم يقول مولود في فرسان وفقدر من القيم وين ها؟ إذا كان من القيم يقول في كيف هذا الآن؟ نعم؟ يباع من أحد الشكل أحمر يباع من أفر كم شعب كده إيه بس يا أخ عبد الرحمن تزوير ما يقول هذا؟ أحمر <تابع>, تابع تأخذ إن شاء الله وتتكل على الله تملع عينك بهالحصى نعم. طيب وين عندنا السؤال يدهن غبا ويكتحن وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر تجب التسمية في الوضوء يعني أن يقولها بسم الله ومتى تكون عند ابتدائه عند ابتدائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذا وهذا يعني أنه في ابتدائهم وعلى هذا فتكون, فتكون التسمع واجب والدليل هذا الحديث لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا أن النفي يكون أولا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 ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فإن لم يمكن ذلك بأن صحة العبادة مع انتفاع هذا الشيء صار نفياً للكمال صار نفياً للكمال لا للصحة لأن الصحة موجودة مع انتفاع هذا الشيء فيلزم أن يكون المراد الكمال ولهذا أمثلة كثيرة اذا شئتم نستعرضها على الاسبعه بسرعه مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود لا معبود حق لا اله حق الا الله لا سبح حق فموجود لا. لا. لا خالق للكون الا الله وش تقولون هذا ما في ما في شكاء ولا احتاج إلى تقديل نفس الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نحن نشوف إنسان يصلي يصليه ما يقرأ بفاتحة الكتاب الصلاة الآن موجودة بالفعل ها؟ لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة هذا نقول نفسه للصحة طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا نفيه إيش؟ نفيه الكمال لأن, لأن الإنسان الذي لا يحب لأخي ما يحب لنفسه ما هو ينتفي عنه الإيمان الذي ينتفي عنه كمال الإيمان ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إذا طبقناه على هذه القاعدة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 وهي أحاديث كثيرة ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي, يسمي بقلبه قال المؤلف تجب التسمية في الوضوء مع الذكر ففادنا بقوله مع الذكر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 فقال صاحب المنتهى يبتدئ وقال صاحب الإقناع يواصل يستمر أما حجة صاحب المنتهى فيقول لأن هذا الرجل ذكر تسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على ورشا صحيح وأما حجة صاحب الإقناع فقال إنها تسقط من نسيان إذا انتهى من جملة الوضوء فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسى فيه يكون صحيح أيهما المذهب عند, عند المتأخرين ها؟ الذي في المنتهى هم يرون أن الذي في المنتهى هو المذهب إذا أقل في المنتهى في المذهب ما في المنتهى ها؟ صوت صوت تجب التسمية للوضوع مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل يقول فقه نعم تجب في الغسل لأن الغسل إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوع ولأنها إذا واجبت في وضوع أصغر حدث أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى وهل تجب في التيمم؟ ها؟ قالوا نعم تجب في التيمم لان التيمم بدل عن طهاره الماء والبدل له حكم المبدل ولكن قد يعارض المعارض ويقول ان التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب في وجوب تطهير الاعضاء لان التيمم انما يطهر فيه كم عضو عضوان فقط في الحدث الأسر وفي الأكبر فلن يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة تيمو ولكن على كل حال الاحتياط حول مع أن الذي يتأمل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ولم يذكر التسمية يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمو بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرق التسمية في الشرق قد تكون شرطاً وقد تكون واجباً وقد تكون سنة وقد تكون بدعة قد تكون بدعة نعم غير مشروعة متى تكون شرطاً في الذبع الذكاة والصي شرق ما, ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهول فإذا ذبح الإنسان ذبيحة ونسى أن نسمي صارت حرام وإذا رمى صيدا ونسى أن نسمي صار حرام صار حرام وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إذا رمى صيدا ونسل عن يسمي كان حراما وإن ذبح ونسل عن يسمي فهي حلال أيهما أولى بالعذر الصيد أولى بالعذر قال كيف إذا, إذا تعدرونه في الصيد كيف تعدرونه في الدبيحة ولا تعدرونه الصيد مع أن الغالب أن الإنسان إذا شاب الصيد ها؟ يستعجل وينسى يذهل وما هذا يقولون إنه لا تحل الصيدة أو المصيد ويحل المذك الدليل قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل فقال وذكرت اسم الله فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل أو قال فكلوا إلا السن وغفو أي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل الذكاء أو حل المذكاء مشروطا بالتسمع وأنهر الدم فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصاعق كهربائي ماذا تقول ميت يقول ميت ما تحل كذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميت لا تحل لكن قد يقول قائل أليس الله يقول ربنا لا تآخرنا إن نسينا واخطأنا بل قال ذلك ونحن نقول به أيضا فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه إثم ولا خطأ لكن أنا اللي بيأكل, بيأكل من هذه الذبيحة متعمدا علي إثم لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهان ولهذا لو أكلت ناسا أو جاهلا ما علي إثم ينطبق على قول ربنا لا تآخرنا ان قال قال قائل اذا قلت بهذا خسرت المسلمين ها وش المسلمين تجي ناقه مشريه ب 3000 او ب 4000 نسلا يقول بسم الله تقول جروها للكلاب ها هذه خسارة. خساره على المسلمين معنى ذلك ان اموال المسلمين تروح هدر هل جواب اذا قلت انه يعفى عن ان النسيان معناه انك كثير من الذبائح تؤكل بدون بدون تسميه النسان يقوا كثيرا لكن اذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلام في اليوم الثاني اذا ذبحوا بعيرا ينسون؟ ينسون؟ قلت ما ينسون؟ <تصفيق> ما ينسون؟ <يا> <تصفيق> يمكن أن يسمي مرات نعم؟ هذا ما في الشيء وما،, وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس هنا قال أنتم إذا قطعتم يد السارع صار نصف الشعب أقطع نصف الشعب ليش؟ لأن نصف الشعب عندهم سراق يقول إذا قطعت يديهم قطار نصف الشعب نعم أقطع يقول لا ما صحيح أنت إذا قطعت واحد كم يبيتوب ها؟ يتوب مئات من الناس يتوبوا مئات من الناس وهذا الذي قررناه في مسألة الذكاة أنها لا تسخط التسمية بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله نعم طيب في قلنا أنها قد تكون واجبة ليست بشرط مثل مثل الذي معنا الوضوء واجبه وليس بشط وقد تكون مستحبه مثل لا الاكل التسميه الاكل مستحبه عند جمهور اهل العلم وقال بعض العلماء انها واجبه وهو الصحيح ان التسميه على الاكل واجبه طيب تكون بدعه عند الاذان قبل ان ياذن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الصلاه قبل ان يصلي في الصلاه يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيره الاحرام عند قراءه القران ها في المستحد في اول السوره لا شك انه تقرا نعم. لكن في اثناء الصوره زعم بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقول بسم الله ولكن بعض, بعض الولماء الصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قرآة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كنت بتقرأ من أثناء السورة لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدة ومبشرة ونذير ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لان ما امرنا ب غير ب... ذلك <تصفيق> ها تعود ولا... تعود واجبه والله ظاهر القران انه واجب ظاهر القران انه واجب يقوت تس... تجربه تسميه بالود ما ذكر ما ذكر <تصفيق> ها؟, <تصفيق> ها ها وي <تصفيق> <تصفيق> هذا هو اذا قلنا ليس بالسنه معناه المكروه <تصفيق> قال و... ويجب الختان يجب الختان الختان أول من سنه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشف والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج ها؟ قال الفقاه أنها تشبه عرف الديك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 سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الدجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شرط الصواة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقيف وتجمع وصار سببا إما لإحتراق أو لالتهاب أو لكونه كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك فهو في حق الرجال واجب أما في حق المرأة فإن غالة ما فيه من الفائدة يقولون إنها إنه يقلل من غلمتها يعني من شهوتها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 فإن لم يوجد طبيب أبن فهل يجوز للإنسان أن يختن نفسه؟ إذا كان يحسنه إذا كان يحسن ذلك يجوز أن يختن نفسه وأبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه فإذا كنت تحسن فلا مانا. يشترط أيضا يقول المؤلف ما لم يخف على نفسه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 لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم أن يختتن وهذا يدل على الوجوب ولأن الختام ميزة بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك في الختام الليهود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 ولا لا واعتداء على ماله لانه بيعت الخاتن اجره فالاول انه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله وكل هذا يدل كما سميتم من الادله النظريه والنظريه يدل على الوجوب لكنه بالنسبه للنساء فيه نظر فالظاهر من الاقوال انه واجب على الرجال دون النساء ها أدى ليه ما, ما, ما سمعت هو ما سمعت أقول ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذى والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط وفي حديث لكن بس أنه ضعيف إنه سنة الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء إلا أنه ضعيف وإلا لو صح كان واضح جداً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 ويدع وسطه طلب ان يقيم كما يفعل السفل والقسم الرابع ان يحلق الناصيه فقط ويدع الباقي واقول القسم الخامس ان ان يحلق جانب الراس ويدع جانبه لاجل العمره الثانيه نعم كما حدثتكم من قبل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 نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً لأن التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم طيب ماذا نصنع لو وجدنا شخصاً قد قزع راسه؟ نقول الآن احرقوا كله ولا احرقوا كله وتركوا كله الآن تصور إلا احرقوا كله أما تركوا كله هذا في المستقبل نعم ها اي اي الظالم هذا من القزع ومن سنن الوضو السواك يعني المؤلف الباب الأول قال باب السواك وسنن الوضو نعم ها نعم ها أعرف شيء يوجب حمله عن كراهه لكن ما أعرف ان احد قال بالتحريم ان قال احد بالتحريم فهو جيد هل التشبه حرام ما هو الرقبه من, من الراس هذا ليس من غسل هذا ليس قزع. قزع حلق بعضه وترك بعضه لا بد ان يكون حلقه قال ومن سنن الوضوء السواك من سنن خبر مقدم والسواك مبتدا مؤخر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 ويجب من نوم ليل ناقض لوضو يجب الضمير عود على غسل الكفين ثلاثة يجب من نوم ليل ناقض لوضو لكن لمن أراد أن يغمسهما في الإناء ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يغمص يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده الحديث مرة الثانية إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمص يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقول لا يغمص حتى يصل يدل على وجوب تقديم العصر لأنه لا أبد على أن يتوضع.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 وجه ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود وعلى هذا فإذا كان لسا يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقل بضؤه نعم مع أن الفقهة في بابنا وقدروا يخالفون ذلك إذن يجب غصل الكفين قبل إدخالهم الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم ليلٍ ها؟ ناقض الوضوء نعم ومن السنن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق البداءة يعني في غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق بعد غسل كفين يتمضمض ويستنشق والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات يستنشق إدارة الماء بالفم والاستنشاق جاذب الماء بالنفس من الأنف هذا الاستنشاق فالبداءة بهما قبل غسل الوجه أفضل وإن أخرهما بعده جاسب طيب قوله البداعة بمضمضة ثم استنشاق ما ذكر المؤلف ثم السنثار ها؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا سنشق الماء يستنثره وإلا فلا بد من السنثار يعني بمعنى لا تكمل السنة السنة إلا بالسنثار كما أنها لا تكمل السنة في المضمضة إلا بمج الماء وإن كان لو ابتلعه لعدة متمضمضا لكن الأفضل أن يمجه لأن هذه المضمضة والتحريك الماء بالفم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 هذا الواجب. فالمبالغة زيادة على الواجب. والمبالغة يقول مؤلف لغير الصائم. أما المبالغة في المضمضة والسنشاق للصائم فإنها مكفوها. فإنه... لأنها قد تؤدي إلى إيش؟ إلى ابتلاء علم ونزوله من الأنف إلى المعدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة. أسبغ لوضو وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وكذلك لو فرض أن الإنسان جيوباً أنفية وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب وألمه نعم أو فسد الماء وربما يؤدي إلى صديد أو نحو ذلك في هذه هذه الحال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 تستر البشر فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشر وجب عليه أن يغسل اللحية وما تحتها التعليل لأن ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوجه تحصل بهم مواجهة فوجب غسله أما إذا كان كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط وهل يجب غسل ما استرسل منها؟ المشهور من المذهب الوجوب أنه يغسل ما والقول الثاني أنه لا يجب غسل ما من اللحية كما لا يجب غسل ما من الرأس ولكن الأقرب الوجوب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 ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال رائث النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء وهذا الحديث وإن كان في سنده ما فيه لكن له طرق كثيرة جدا من, من, من أحاديث أخرى أيضا يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته وعلى هذا فيكون تخليل لحيت الكريفة السنة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 نعم راس لوجه وسقط سقط التخريج هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له راس في باب الحج والعمره انسان اصلع ما عليه شعر نعم يسقط عليه. يسقطع. يسقطع. يسقطع. نعم يس قداله يس الحلق يس يس بعض العلماء يقول يجب عليه او يسن له أن يمر الموسى على رأسه ها؟ أي ما له فائدة الحقيقة ما له فائدة إطلاقا لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعذر أحد العمرين وجب الآخر وش المقصود من إمرار الموسى على الشعر إزالته وقد حصلت نعم. وما هذا إلا نظير قول من طال إن الأخرص لما يتكلم ها يقرأ الفاتحة لحركته لازم يحرك لسانه شفتين وهما للصوت ولا له نطل لا فائدة لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله لإظهار النطل والقراءة فإذا كان ذلك متعدرا فتحريكها عبثا وتخليل هذه الكثيفة والأصابع تخليل الأصابع اليدين أو الرجلين؟ لكنه في الرجلين أوكد نعم كيف يخلل اليدين؟ يخلل اليدين هكذا يدخل الأصابع كالتشبيك بعضها ببعض وأما تخلل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل نعم أرافتم؟ خنصر اليد اليسر هذا الصغير من اليد اليسر مبتدئا่ في خنصر اليوم... الرجل اليمني من الأسفر وماشي إلى الإبهام ثم الرجل الاسرة يبدأ من الإبهام لعجل التيامن لعجل التيامن لأن يمين الرجل اليمني الخنصر ويمين الرجل الاسرة الإبهام فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرة من عبها ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى واليسرى ما نهيلا تقدم للأذى ولكن لا شك إن هذا استحسنه بعض أهل العلم لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرجعن رسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر فيوقع هذا استخسان من بعض أهل العلم ولكن الإنسان لا تزم به كسنة مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه يقلمها مخالفا وروى في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمج في عينه نعم تطعيم عن الرمج لكن هذا الحديث لا يثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام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 يقول الله على كل شيء قدير قد يكون هذا سببا جعل الله سببا وإن كنا لا ندركه كيف ذلك لكن الحديث لا يصل ولا يتفت النبي عليه الصلاة والسلام إذن كيف أقلم الأطفال أقلم الأطفال على حسب حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كيف من أين أبدأ من خصر يمنى ثم البنصر ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ها؟ ثم السبابة، ثم الوسطى ثم البنصر، ثم الخنصر نعم هذا على أن في النفس الثقلة من ذلك لكنه أقرب من المخالفة فهنا يقول المعلث و... والأصابع والتيامن في خديث هو القطل للأصابع للأصابع ضعيف ضعيف التيامن أيضا يسمي التيامن فنحن قلنا إن التخليل في الرجلين أوكد لماذا؟ لوجهين الأول أن أصابعها متلاصمة والثاني أنها تباشر التراب والأذى فكانت أولى من اليدين قال المؤلف والتيامن يعني من سنن الوضوء التيامن فتبدأ في اليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وبالخد الايمن قبل الايصر وبالاذن اليمنى قبل اليسرى ها خير صحيح ايه صحيح خير صحيح اذا الاعضاء الاربع فقط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 يعجبه التيامن في تنعوله وترجله طهوره خطأ طهوره وطهوره وفي شأنه كله يعجبه يعني يسره التيامن وعلى هذا نبني هذه هذا الحكم على هذا الحديث التيامن قال وَأَخْذُ مَاءٍ